علي يا شفيع السماء علي يا بعل فاطمه علي يا لك به الجمال ما تجوته حضا يا اسد خيبر يا اسد خيبر ما تجي وتحضر احضر يا أبو الحسن ينزيح الغمة والهام شاوي انا ذو الفقار بالشدة يتوزم كل الصلامة جوز لو معليك سلم انظر لابو السجاد يرسم لوح تبديم عبره دمه لوحه ورداه عبره دماه لوحه رداه والفرات راجع فش من فمه علي يا شفيع السماء علي يا بع الفاطمة علي يا لك يا الجمال ما تجي تحضن والجرح بالعالم تواكح ويسيوف ويرد جبين الكون من عنده مكسوف صوت الإله لساندك ولسان معروف جبريل نعد العرش ينخوف الخوف شيبه الخضيب جسمه السليب شيبه الخضيب جسمه السليب كربلا ترى وج من نجي عيدما لا تجي وتحضر ترضى هسير ميزر بخوف فلوليل أبريت عم وعايلها تحيل العليل وانا تلايات الصبر تلها ترتيل أثناء الخبر كان العرش الحمومي تزيل جسمهن حيلو صبره الجميل جسمهن حيلو صبره الجميل رابع الهداتي ناعي الفاطمة علي يا شفيع السمع علي يا بعل فاطمة علي حيالك بيالك يا أسد خيبار يا أسد خيبار, خيبار ما تجي وتحضار ترضاه شبلت حمل راس على الرماح وذيابة تحرس عتر تكشي طيب الجراح هذا الصبح ميدان صدر للحروب ساح هيها تظلت منهجل. ثوار من صاح تملا ألف لعتي صرخت الهجاتي تملا ألف لعتي صرخت الهجاتي صطروا لقلقي بالدمام الحمام علي يا شفيع السماء علي يا باب Yeah. You go, I did your ترضى نفرونا بمجالس ناس ظلام وتضوي أنوار الأفراح أطراف هشام شتموك جدا يا بوي يشبه أزلام ويجلب بعودة شفاه حسين من نام رأسه أراه ليتني فداه رأسه أراه Ali teni fedahu, tulqa ahta ha, zharbo ma bismah. Ali, ya shfihi al-Sama. Ali, ya ba al Ali, ya تغفى عيونك يا علي وشبلك يناديك اسمع نداه يصيح يا بالحسن عليك حمل ثقل وتولت الكفار صاريك يتخيلك تحضر ذو الفقار بيدك في الطفوف جدة قد هوا شهيدا في الطفوف جدة قد هوا شهيدا للإله نحرو قربة قدمه علي يا شفيع السماء علي يا بع الفاطمة علي يا لك بِأَنَا لا تجيء أنت الإبراط للشاعر أبو غيث المياحي